الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قال رحمه الله قال أبي وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل؟ يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل هذا الحديث خرجه أحمد أيضا وأخرجه غير واحد من أهل العلم وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للعلام الوادعي رحمه الله تعالى وفيه من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عرض نفسه على القبائل وعلى الأفراد وعلى الجماعات فذلك لأنه كان وحيدا كان يوذيه الكفار بأنواع الأذى ففي حديث طارق المحاربي أن أبا لهب كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويضربه بالحجارة ورجله تدمى وهو يقول لا تصدقوه فإنه كذاب فقد ابتري النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بلاء عظيما وفيه حرص الداعي إلى الله على الدعوة وعلى تبليغها إلى حيث استطاع وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل قال فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وهذا فيه إثبات أن الله عز وجل متكلم وأن القرآن كلامه قال وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن وجبير بن نفير تابعي وهذا مرسل وله شواهد فمع ذلك ذكره لإثبات أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة وأن إضافته إلى الله عز وجل إضافة على الحقيقة وروي عن أبو الدرداء رضي الله عنه عن أبو الدرداء هو صدي بن عجلان أو عن أبو أمامه هو صدي بن عجلان أما أبو الدرداء فهو عمي وليس هذا بابه عن أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه يعني القرآن قال وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه قال جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل وهذا المذهب اندثر بعد ذلك فإن الصحابة رضو الله عليهم في أول الأمر كانوا يمنعون كتابة الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه هذا خشية أن يختلط ما ليس بالقرآن بالقرآن وأما إذا تميز فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص أن يكتب فقال اكتب فهو الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا وهكذا قال صلى الله عليه وسلم اكتب لي لأبي شاه وكلها في الصحيح حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عنهم قالوا له الأوصى رسول الله لكم بشيء وخصكم دون الناس قال لا إلا ما في هذه الصحيفة وكان فيها أسنان الإبل قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه وقال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كنت أنعي أسوأ أنقطع رجائي قال فقال له الحسن إن القرآن كلام الله عز وجل وأعمال بني آدم إلى الضعش والتقصير فأعمل وأبشر ثم أيضا القرآن فيه أدلة البشارة وفيه أدلة النذارة وعلى الإنسان أن يكون مع الخوف والرجاء كجناحي الطائر فإذا زاد أحدها على الآخر ربما هلك مع أنه ينبغي له أن يغلب في جانب الحياة الخوف عسى أن يكون زاجرا له عن المعاصي والسيئات وأما عند الموت فعليه أن يغلب الرجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجه مسلم عن جابر وفي الحديث أنا عند ظن عبدي به فليظن بي ما شاء قال الله عز وجل فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والحسن المصري هو الحسن بن يسار وهو من الزاهدين الورعين هو من علماء أهل السنة المميزين وقد ذكر أنه رضع من أم سلمة وخرج له لبن فالله أعلم وهو مدلس وتدريسه من أضعف أنواعي ومرسله من أعظمي ومن أضعف أقصد أنواع المراسيل وساك الآثر لإثبات أن القرآن كلام الله وهذا إجماعا وقال فروى بن نوف الأشجاعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناء تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه والأحاديث الدالة على فضل قراءة القرآن كثيرة قد سقنا بعضها فيما مضى والحمد لله فقال رجل الحكم بن عتيبة ما حمل أهل الأهواء على هذا قال الخصومات الخصومات في القرآن والخصومات في السنن وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما ماذا إن أهل الأهواء أعيتهم السنن فناظروكم بالقرآن فينبغي للمسلم أن يجمع بين أدلة الكتاب والسنة فكلها من مشكات واحدة فقال معاوية بن كرة كان أبوهم من أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال تحبط الأعمال لما تؤدي من إليه من الشكوك ولما يقع من العجب والرياء ولما يقع من غير ذلك من سمع سمع الله به ومن يرى يرى إلا به لكن إن كان المجلس العلمي لأظهر الحق Wabtahal Baatil, fadalahk jaiz, kma sana Abu Abbas radhiyallahu anhu al Khawariz, wqistuthu mushhurah, wfi ghairi ma kitab mushkura, wminha kitab al Khusais li al Nsai, wrajah minhum arba'at alaf, wkanu qad kharju ala Amir al Mu'minin Ali bin Abi Talib, fahakda ma fi Musliman hadith Jabir ومئة معه كانوا قد أرادوا الخروج وعزموا على ذلك بعد الحج فلما سمعوا من جابر بن عبد الله بعض الحديث فقالوا أطارون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروه بعض المناظرة وبين لهم الحق في خروج الموحدين من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيرها من الشفاعات رجعوا إلا واحد فالأصل أن مناظرة أهل البدع لا تجوز ولا تصلح لأنهم أصحاب خصومات وأصحاب هوى لكن إذا علم من أحدهم أنه يريد الحق فينبغي بيان الحق فقال أبو قلاب وهو الجرمي وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالس أصحاب الأهواء فقال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كتعرفون وهذا الأثر يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران النحصين من سمع بالدجال فلينه عنه والله إن أحدكم لا يأتيه وهو يحسب أنه ماذا وهو يحسب أنه مؤمن فاتبعه لما يلقى من الشبهات النبي صلى الله عليه وسلم حذر من غشيان الدجال مع أن علاماته ظاهرة وصورته القبيحة تدل على سوء عتَدُل على سوء ما هو عليه، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من غشانه وهذا الأثر عمده عند أهل السنة الجماعة ربما يحفظه الخاص والعام منهم لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة أخشى عليكم أن يلبسوا عليكم دينكم أو كما قال، وأيضا الأثر الذي ذكرته لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مُجالسَتُهُ مُمرضة عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء بنحوه عن طاووس، وقد ساق الشيخنا مقبل في آخر كتابه الصحيح في القدر شيئا من ذلك، وهذا الاثران ذكرهما الإمام عبد الله بن أحمد في هذا الموطن كان استطراد، وإلا ليس هذا موطنهما، لكن العالم قد يذكر بعض الفوائد استطراداً. وفائدة ولا يطعن ذلك في تصنيفه أو في طريقته قوله فإني لا آمن فيه أن العالم يخشى على نفسه من الفتنة وابن أبي مليك لما حدث بحديث أسماء ومنهم من يذاد من الحوض قال نعوذ بالله أن نفتن وهكذا أعلى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وهكذا إبراهيم عليه السلام يقول لجنبني يا بني أن نعبد الأصنام وفيه أن المجالسة لها أثر بنيته على الإنسان وقد تؤدي إلى تلفه وإلى فساد عقيدته فمن جالس يانس فيحذر الإنسان من مجالسة أهل البداع وقد نهى الله نبيه عن مجالستهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضانهم حتى يخوضوا في حديثا غيره وإما أنسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى عن قوم الظالمين كما أنك إذا وجدت مجالس أهل السنة إلزمها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير دون وجه وكان السلف على هذا قديما وحديثا فالإمام مالك رحمه الله جاء رجل ليناظره فقال أرأيت إن غلبتك قال أتبعك قال أرأيت إن غلبتني قال تتبعني قال اذهب شاك مثلك فإني على بينة من أمري فهكذا أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله جاءه رجل وقال أقرأ عليك القرآن قال ولا آية ولا نصف آية قال بعضهم يا إمام كلمة قال ولا كلمة كان السلف يهجرون أهل البدع وينأون عنهم قال ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن السيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال, قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل قال لا لتقومان عني أو لا أقومن يعني كالمعرض عنهم هو المنكر عليهم قال فقام الرجلان فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل قال فقال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ آية علي فيحرفانها فيحرفانها فيقع ذلك في قلبي فقال محمد لو أعلم أني أكون مذلسا على تركتهما وقال رجل من أهل البدع لأيهم سختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة فولى وهو يقول بيده لا ولا نص كلمة فقال ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس ابن اللهو وتكلم رجل من أهل البدع يا بني ادخل إصبعيك في أذنك حتى لا تسمع ما يقول ثم قال اشتد اشتد فقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل يعني كل يوم يتنقل من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق بسبب مجالسة أهل الباطن وكل هذه الآثار على أئمة ثقات فابن طاووس إمام وأيوب السختياني إمام وهو القائل من سعادة الحدث الأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم وابن السيرين إمام وهو القائل إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذوا دينكم فأما عمر بن عبد العزيز فكذلك له مواقف مشهورة ومنها ما مناض... جرى له مع غيلان الدمشقي وقال إبراهيم النخعي إن القوم لم يتدخروا عنهم شيء خبئ لكم لفضن عندكم وكان الحسن البصري يقول شر داء خالط قلبا يعني الهوى فقال الله عز وجل لنبيه الكريم داود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد من سوء الحساب قال الله عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره وشافه ونهديه من, من بعد الله وقال حزيف بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم أي من الصحابة والتابعين ويريد هنا بهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فحزيف الصحابة رضي الله عنه والله لا انس استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا إذا بقيتم على الكتاب والسنة وامتثلتم هذا الطريق حتى يتوفاكم الله عز وجل عليه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولن يدرك أحد ما أدركتم إلا من صار على سيركم ولا إن أتركتموه يمينا وشمالا لقد ظللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا هذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وهو كتاب النافع ذكر فيه شيء من الأحاديث المراقبة في ماذا في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما قد قال الله عز وجل وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفيه أن الداعي إلى الله والعالم وطالب العلم أفضل من غيره وأحسن من غيره إذا ثبت على العلم الذي هو عليه وعلى الطريق السلفية التي هو عليها أما إذا انحرف يمينا إلى غلوب مثلا أو شمال إلى جفاء مثلا فإنه سيرجع إلى الكمكرة وما من عمل إلا للشيطان فيه نزغتان نزغة إلى الغلو ونزغ إلى الجفاء قال عبد الله قال أبي رحمه الله وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حرفت بها إما قد علمه أمير المؤمنين لأنه حلف بالله ألا يحدث فذلك بعد أن خرج من الفتحة معافى ومع ذلك بث كثيرا من العلم بغير أسانيد التي حلف بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى أول ذلك ذكرتها بأسانيدها وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فأثبت أن كلام الله صفة له وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر والخلق معلوم والأمر كلامه إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون وسفيان بن عيين أنكر على بعضهم لما استدل بهذه يقول لا الله, الله خار كل شيء على أن القرآن مخلوق قال يا دويبة هل لم ترى الله يقول ألا له الخلق والأمر فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر فأخبر أن الأمر غير الخلق ولو كان الخلق والأمر كان في القرآن ركاك ألا له الخلق والخلق سيكون المعنى هذا ألا له الخلق والخلق فالخلق بالأمر إنما أمره إذا أراد شيئا إن يقول له كن فيكون وقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فقال علم القرآن ولم يقل خلق القرآن فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه وقال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما من الله من ولي ولا نصير فقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين فسمى الله عز وجل القرآن علما والعلم صفته وصفاته غير مخلوقة فالقرآن من علم الله عز وجل وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن لقوله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وقد روى عن غير واحد ممن مضى من سلفين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق وهو الذي أذهب إليه ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء هذا كلام الإمام أحمد على أنه يقول بأن القرآن كلام الله غير مخنوق بالأدلة التي تدل على ذلك وليس وليس طريقته بطريقة أصحاب الكلام التي هي مبنية على الهوى والبدعة إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته أن يمده منه بعونه إنه على كل شيء قدير آخر رسالة كنت قد تجاوزت هذه الرسالة في الأسبوع الماضي من غير شعور والسبب في ذلك أني بعيد عن الكتاب وإنما نقرأ من الجهاز ومع ذلك قلت في, في الدرس السابق أن هذه الرسالة بعينها قد جاءت من طريق صالح بن أحمد عن أبيه وهي رسالة يامعة حوت كثير من الأحاديث والأدل للدالة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ولو أراد أحد أن يفردها بالشرح والتعليم والإفادة والزيادة لا كانت في ميلد لكن السلف رضوان الله عليهم هكذا طريقتهم مبنية على الدليل بعيدا عن الإسهاب والإطاب وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك